فناء سيد محمد وفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أؤمن بك وبملائكتك وكتبك ورسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وأقر بوحدانيتك. وأستعينك واتوكل عليك وأستغفرك واتوب إليك وأحشى صدوتك ورجو رحمتك يا مؤمن يا بعث يا وارث يا واحد يا معين يا كافي يا غفار يا تواب يا قهار يا رحمن يا رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنه ليس لي عليك حق فأطلبه منك ولك على حق فلم أستطيع كما لتابيديته إليك ولكنني أفقه بوصف الذل والفقر والمسكنة على باب عزك وغناك وكرمك وأهدك كف الفقر والفاقة لوسيع عطائك يا عزيز يا غني يا كريم يا واسع يا معطيه اللهم هب لنا الخلوه معك والعنه عما سواك واملئ اسماعنا لبي بخطابك وصمت المسناتا عن مشاهده غيرك وقصر ارجلنا عن السعي في غير طاعتك واجعل ألسنتنا مطيعة ليملك وقلوبنا مطمئنة بذكرك وأقولنا مسترشنة بعلمك وأبداننا هينة اللينة لطاعتك وهب لنا المداونة على ذلك على بساط العلم والمراقبة والتوصل بين الخوف والرجاء وعيدنا في استغراق رؤية ذلك من المعرفة والمشاهدة اللهم استغرقوا أنفسنا وقولنا وقلوبنا وأرواحنا وأسرارنا في أنوار جمالك وجلالك وألمسنا خلعي كمالك وأفننا في نور التوحيد وأبقنا بك وأسمعنا منك وفهمنا عنك وبصرنا في آلائك وأحينا بروح القرب وأنفحنا بروح الشوق وأحجم بصارنا بأنوار جمالك عن مشاهدة الأغيار علينا بقربك حتى نشهدك أقرب إلينا من كل شيء وتجل علينا بعظمتك حتى لا نخاف أحدا غيرك واشهدنا عظيم رحمتك حتى لا نرجو أحدا سواك اللهم قذنا من كل شيء إليك واجمعنا بك عليك اللهم افتق رتقنا بنور معرفتك وعمر أطوارنا بأرواح حظيرة قدسك وأسقنا من شراب محبتك وَسَهِّلْ لَنَا عَلِيكَ وَعَلِّمْنَا مِنْ عِلْمِكَ وَحَقِّقْنَا بِنُورِ تَوْحِيدِكَ وَأَيِّدْنَا بِرُوحِ منك وزين ألسنا بالصدق والعلم والحكمة وجوانع كلام وأسمعنا بالتصديق والوعيد فأذننا بالطمأنينة والعبودية وقلوبنا بالسكينة والإيمان وأرواحنا بالقرب والمشاهدة وأسرارنا بالتحقيق والسيادة وامح صفاتنا بأنوار صفاتك وكلنا سمعا وبصرا ويدا ومعيدا يا سميع يا بصير يا صادق يا قريب يا قريب يا عليم يا واحد يا الله اللهم اجمعنا على أهل العلم والمعرفة والولاية والخصوصية والاستفائية بحسن الأدب والإخلاص في القصد والتوفيق في المطالبين واسلك بنا طريق السنة وجنبنا طريق البدعة ووفقنا في الفهم عنك وحسن الاعتقاد في الإيمان بأسمائك وصفاتك وهب لنا ففرقوا به بين الحق والباطل، وارنا الحق عقل، فنتبعه، وارنا الباطل باطلاً، فنجتنبه، وعلمنا من علم يقين، وأشهدنا بعين يقين، وحقتنا بحق يقين. يا مولاي يا واحد يا مولاي يا دائم يا علي يا حكيم إلهي من أقوى مني حوله وأنت حولي ومن أولى مني بوجدي آمالي وأنت مأولي ومن أعظم مني قوة وأنت قوتي ومن أحق مني بالإيمان وأنت أصمتي أمري وأمر كل شيء بيديك يا الله يا رحمن يا رحيم يا واحد يا معبود يا مدينه التوحيد مولاي أنت بكل شيء عليم فكفاني عينك وأنت على كل شيء قدير فعسب يا قدرتك أنت ربي ورب الذي أردت أن تمن عليهم وتجعلهم أئمة وتجعله الوالدين وتمكن لهم في الأرض وترى في رعون وهمانة وجنودهما منهم كانوا لك العظمة التي لا تواهي ولك النعمة التي لا تتناهي وسلامك على عبادك اللي باستفيت سبحانك من حيث أنت والحمد لله رب العالمين فناء سيدي علي وفا بسم الله الرحمن الرحيم يا من توحد بالأحدية في الأزلية وتفرد من الوحدانية في الأبدية لك سبحانك عز الفردانية وملك ربوبية وعظمة الغلوهية والصفات القدسية أنت سبحانك الواجب الوجود وخالق الوجود والواهب الودود والرب المعبود أنت أهل الثناء والخير والحمد والكبرياء والعظمة والتمجيد والمجنة ما حواك مكان ولا أحاضك بك زمان وأنت كل يوم في شام تضع وترفع وتعطي وتمنع قدرتك قاهرة وأحكامك باهرة وأموارك ظاهرة وصفاتك ظاهرة وأنت مالك الدنيا والآخرة ما عليك حجر وحكمك عدل وإحسانك فضل وإحسانك فضل لا إله إلا أنت ما أجل وصفك وأبدع فعلك وأشرف ذاتك تعاليت عن الشبيه والنظير والمبشر والوزير سبحانك يا كبير سبحانك يا قدير سبحانك سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك من حيث أنت بما أنت على ما أنت وسبحانك من حيث سبحك المسبحون وقدسك المقدسون وسبحانك من حيث لا عبارة تدل عليك ولا إشارة تصل إليك أنت الذي سبحانك عجز عن إذراك كنه حقيقته العالمون والعارفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون ما قدر قدرك غيرك ما علمت سواك ولا مجدك حقيقة إلا لا إله إلا أنت بما أنت على ما أنت لا يكيفك فكر ولا يعلمك علم ولا يلحقك وهم وليس لك كم ولا كيف ولا ظرف ولا أين ولا جهة تسامتها الجهات ولا جسم ولا حس ولا قبل ولا بعد ما ينته كل الخلق بوصفك القديم أنت الواجب وسواك الجائد استحال عليك النقص وثبت لك الكمال والجلال والجمال والبهاء والعظمة والتقديس والتنزيه والأحدية والواحدية والفردانية والصمدانية والديمومية والجبروت والرحموت والرغبوت والرهبوت والملك والملكوت استويت على العرش سبحانك السباء يليقوا بكمال التنزيه إلى قرار ولا محسة ولا تشهي وتنزلت بلا حركة ولا انتقال انت تعاليت عن ذلك كله يا متعال سبحانك اختفيت وأنت الظاهر وظهرت وأنت الباطن قبل كل شيء وبعد كل شيء وفي كل شيء ومع كل شيء احاطت اسماءك بكل حقائق الوجود من جواهر واعراض واحوال وقول وارواح وبصائط من مركبات وبصائط لغايه علم ذلك عن علم كل لعالم كان ويكون وتجليت بصفاتك فعلمتنا تنزيها سرك المصود وأبدعت بدائع الحكم يفعالك المنزهة عن الشريك في كل الشؤون سبحانك ما أسمى أسماكه وَمَا أَجَلَّ مَا عَظَمَ مَسْنَاكَ حَجَبْتَ سُبْعَ عَالَمَاتٍ بِالصِّفَاتِ وَسَتَرَتِ الصِّفَاتُ بِالأَفْعَالِ وَأَثْقَلْتَ بَدَائِعَ الصُّنْعِ فَأَنْتَ الْفَعَالُ حِكْمَتُكَ بَالِغَةٌ لَا تُدْرِكُهَا الْأُقُولُ كُلُّ ذَرَّةٍ مِنْهَا تُغْنِي الْمُسْتَدِلَّ بِهَا عَلَيْكَ وتوصله إليك هذا إذا تجليت سبحانك في عجاب المظاهر أما إذا جليت سبحانك بكل هدات إذن إلا حلت الأغيار وأظلمت الأنوار وانقلمت المعرفة نكرا والعلم جهلا فصاحة لكنة والوجود عدم كان الله ولا شيء معه ما الآن على ما عليه كان قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل الله ثم ذرهم في خلهم يلعبون هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم من ورائهم محيط بل هو مجيد في لرح محفوظ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 وهو العزيز الحكيم إلهنا سبحانك تجليت بوصف الألوهيته وتولهت الأقوله وانفطرت القلوب وهامت الأرواح وحارت الأسرار وذلت النفوس كل عزيز سلطاني عزك ذليل، وكل جبار متكبر لعظمة عظمتك حقير من ناديته إليك أقبل عليك، ومن حجمته عنك حرمته منك، ومن فتحت له باب المصال لبس خلعته الكمال. ولم تسبق له منك المحبة لا ينالني من وصلك حبة سيدي نحن ممن حكمت له بسعادة الإناية في الأزل وغنيته بك عن كل علم وعمل إلهنا سبحانك كمهتدى وصف ربوبيتك لكل مربوب من إحسان وكم والت نعمة إفضالك من وجود وامتنان أنت الممت بالمدد في الأزل والأبد بإمداد لا تحصى ولا يحصرها العد فتستقصى فتحت أبواب الوجود في كل نواحي الوجود برحمته عامة لكل جود هكذا يكون الكرام والجود يا مولاي يا واحد يا مولاي يا دائم يا عني يا حكيم إلهنا سبحانك في سابق عينك القديم تعينت ذرات العوالم وبيرادتك خصصتها وبقدرتك إبرزتها وبحكمتك رتبتها وبإمدادك أمددتها ولولا ذلك تلاشت وما دام لها المجود وعاشت تجلى فيض إفضالك مدهش وإسباغ أنواع نوالك منعش سعد من واجهه فصلك يا كريم ورحمته ورحمته رحمتك يا رحيم إلهنا سبحانك في أم الكتاب كتبت أمأرى مشيئتك التي لا تتبدل وحكمت به حكمك الذي لا يحول ولا يتحول ثم لطفت في التقدير فنعم المولى أنت ونعم النصير سبحانك عدلت في الحكم ونفذت المشيئة على وفق العلم القدين من غير شريك لك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلهنا سبحانك نور جمالي حضرتك القدسية هيما أهل محبتك في البنية وجلال صطبة يضمتك الكبير خضع له كل كبير وصغير وشأن ربوبيتك أطل الشؤون وإحاضة علمك أحاطت بما كان وبما يكون ما خرج شيء عن دائرة إرادتك المحيطة بكليات والجزئيات لا إله إلا أنت ورب الأراطين والسماوات إلهنا سبحانك سبحتك النواطق وقد تسدك الأقوال ومجددتك الله الأفكار السليمة وهامسنا قدرك الأرواح نورانية مستقيمة وامتلأت القلوب العارفة بتعظيم جلالك وغابت الأسرار في بهاي عظيم جمالك تجليت سبحانك بالأكوان من الأكوان وفي الأكوان وقبل الأكوان وبعد الأكوان مع ذلك ما حللت في كون ولا مكان ولا زمان ولا حل بك حادث يا دنيان لك سبحانك كمال التنزيه المطلق والتوحيد من غير إلحاق حقق جل جناب قدسك عن طارق النقصان وتعالى مجدك العزيز أن يكون محلا للأكوان أنت وحدك المليك ما معك غير ولا شريك إلهنا سبحانك إرادتك سابقة مما شئت من التقدير على العباد من خير وشر وسعادة وشقاء وهداية وظلالة وإيمان وكفران وطاعة وعصيان وإذا كانت المشيئة بحكم الإرادة سابقة فما الحيلة في التقدير لكن أنت البصير والنصير يا من لا حجر عليه في كون كلنا أبدا في العون بحنانك يا روف بعطفك يا عطوف يا ربنا يا مولانا يا سيدنا يا سندنا يا ملابنا يا عيادنا يا ملجانا يا ملجانا يا غفنا يا عزنا يا كنزنا يا فوزنا يا حرزنا لا إله إلا أنت مالنا سواك ببابك وقفنا وبك لك توسلنا وعلى بصاب غناك بسطنا طلاب الفقر والاغضرار وجئنا في حالة الذلة والانكسار وأنت الكريم وجابر القلوب وأنت موطي كل حين ومرغوم إلهنا نسألك يا من أعطى قبل السؤال يا من ليس له شبيه ولا مثال يا من خلق الحلق ليربحوا عليه يا من دعا أهله ولايته إليه يا كاشف الكروب يا علام الغيوب يا حميد يا مجيد يا قدير يا مريد يا سميع يا مجيب يا رحيم يا قريب هب لنا ما سألناك وما لم نسأل يا من على فضله وإحسانه الاعتماد والمعول بجاه أهل وجاهة من الأحباب الذي سبقت لهم السعادة في أم الكتاب اكتبنا في سجل سعادتهم الأبدية وأشرق علينا من أموارهم القدسية وأتحفنا تحفك بين البرية واكسنا خلع أهل القصوصية حتى نفوز كفوزهم ونعز كعزهم ونرقى معهم إلى عذرتك الارتفاع حيث الشهود واللقاء إلهنا سبحانك من علينا بتلك المشاهد الربانية وأنزلنا عندك المنازل العيانية وخذ منا و... ولا تبق فينا لغيرك بقية طهرنا بظهرك يا طهور طيبنا بطيبك يا طيب قدسنا بقدسك يا قدوس نورنا بنورك يا نور كملنا بكمال الحضرة فاجعلنا من أهلك نظرة والنظرة عجلنا خيرك إن نحن ميرك أجبرنا جبرك يا جابر الكسير يا راحم الأسير يا مون الفقير أنت أنت الغني ورحم الفقراء وكل يعمل على شاكلته إن لم يرحم العبد مولاه فمن يرحمه يتولى واقت من الحيل لا علم ينفعنا ولا عمل يا رحيم يا بدود يا رحيم يا بدود نسألك باسمك المخرون المكنون الطاهر المطهر المقدس المبارك الحن القيوم الإجابة والقبول والعناية والوصول إلى غاية المأمول آمين آمين آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مولاي يا واحد يا مولاي يا تائم يا علي يا حكيم